بالزوال تسوا ولا تعاون على الاثم والعدوان وتراحموا بالزوال تسوا ولا تعاون على الاثم والعدوان واتقوا الله ان ها سديد العقاب، واستغفر الله. دم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله بحرمنا السعيد كل ما يرضي رب العالمين داهبه والمنخلقه والموقوده والمتردية ان نصيحه وها رب النار لا مذنون خلقات والموت وَإِنْ يَتَرَبَّى يَكُونَ مَا فِي حَتَّى وَمَا آتَا كَلَّبُوا إِلَّا مَا ذَكَرْتُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّفُسِ وَارْجِعُوا إِلَى رَبِّكُمْ تبع إلا بابا كي ترى ما زبح وَمَا النطب وما زبح على النطب وأنسى تخسنوا بالأدلال وما زبح على من يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ عَلَى يَوْمٍ يَأْتِي النَّاسُ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْنَ وَاخْشَوْنِ يرى ربك الذي يرزقوه يجئون تلدد سيرهم يرون هل يوم اثمنت لكم دينكم واثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ان يغني ما اسم صورته ديركه واتنى على وجهه الذي اراد لتملئ ورَأَيْتُ مَثَلَ فَكِ غَيْرَ مُتَجَانِسٍ لِإِثْمٍ ثَمَّ اللَّهُ وَسِيعُ الرَّحِيمِ فَإِنَّهُ يُرَادُ بِكُلِّ فَاتِنٍ أَيُّهُ مُتَجَانِفٌ الله الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم وإذا ثوما ما انتم من الجوارم كذبينه يعلمونه مما علمه الله انهم لا تبون وَالْجَارِحُ الْمُتَعَجِّبُ عَنْهُمْ نَمَّا عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ فَكُلُوا مِنْ مَا أَمْتَكْنَ عَلَيْكُمْ وَذُكُّوا سِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَيِّ الْقَيْسِ فَكُلُوا مِنْ عَلَيْكُمْ وَذُكُّوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَيِّ الله أقولوا الله أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واستقوا الله إن الله سريع الحساب، إن ترور الحجار اليوم أحل لكم الصيدات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم اليوم أحل لكم صيدات وطعام الذين أودوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمؤمنات فَأَنَا نُزِّي مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ إِذَا أَنسَوُوهُمْ نَأْذُرُهُمْ وَوُضُوحَ صَلَاتِهِمْ وَمَنَاتِ فَأَمَّا الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَصْبِرُونَ لكم إذا أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ قينين غير مسافين ولا مسافين أخذان ولا أذان لهم لا أذان لهم ولا مسافين لا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَابَ قَامَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَأَنذِرْ رَبَّكَ لَمَّا حَضَرَ الْحَقُّ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وان ابرزوا الى المرافق واقيموا فَإِنْ تُرِيدُوا حُسْنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ نَاقُ اسْأَلُونَا وَهَدِيَنَّكُمْ إِلَى الْمَرَاتِبِ وَاشْكُرُوا بِنِعْمَتِهِ وَأُنْزِلَنَّكُمْ إِلَى, إلى الْكَعْبَةِ ها وصوله وذورهاكم وايدته إلينا فكن وانتهدوا فكن وارجلته إلى الدار لمن وان قل تسبدون وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُونَ بَلْ كُنْتُمْ تَظُنُّونَ وَإِنْ كُنْتُمْ نُرِيدُ عَلَى سَفَرٍ أَوْ دَخَلٌكُمْ مِنَ الْوَّاءِ فَلَا نَسْأَلُكُمْ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء تجدوا ماء فتهمموا صيداً صيداً فالتحوا بوجودكم وأيديكم من أولى ونفتم المتاب الَّذِينَ آمَنُوا فَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ يُفَرِّغَ عَلَيْكُمْ وَنِعْمَتَهُ لحمته عليكم ما يريد الله وزعل عليكم محرق ولا يريد مطهرة وليتم لحمته عليكم ولكن يريد وَانْكُمُ وَلِيُّ مَن عَهِدَهُ وَعَلِمْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَذٰلِكَ يُرِيدُهُ طَاهِرٌ هَٰذَا يُرِيدُهُ وَعَلِمْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَذِكْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقِهِ الَّذِي وَاثَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاشْهَدَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ أن يبسطوا إليكم أيديهم فتف أيديهم عنكم واشتقوا الله انكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم هل توم هل بياهم حتى؟ هل بياهم أن توم وستؤم؟ وعلى الله فنيت وسني مؤمن. وعلى الله فنيت وستؤم. ولقد أخذ الله من ساق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نتيبا ولقد أخذ الله من ساق بني إسرائيل وبعثنا وَاَسْكَنَ الله قِرْطَاسًا معكم لإن أقمتم برسلي وقال اللَّهُ إِنَّكُمْ لَن تَقُومُوا الزكاة إِن قُمْتُمْ قَالَتْ وَأَنْتُمْ مُذَكَّرَةٌ لا تؤيأ قلبو ولا تأذى سوّلتك وأمنن بعطولي وأتين سوّلتك وأمنن بعطولي وعزّو سموهم وأقرب يوم الله قربا حسنا، وأدنت رجلا أهل الجنة، وذكر الله عز وجل، الله قربا حسنا، وأقرن. يوم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم جزائكم ولا أدخلنكم جناة. يوم الله قربا حسنا لأك. سَوْفَ يَعْلَمُونَ كَمْ كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَا يُرجَعُونَ إِلَّا جَنَّاتٍ وَلَا يُدْخَلُونَ إِلَّا جَنَّاتٍ كَذَلِكَ يَصْدُرُ صَرْفُهَا الْأَمْهَامُ وَلاَ تُغْنِ عَنْهُ شَفَاعَةُ مَنْ مَّاتَ فَقَدْ جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ فَلَنْ زَفَرْ مَعْدَ ذَائِكَ رِيكُمْ فَقَدْ ظَلَّتَ هَا أَسْتَرِيكُمْ فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِنْ شَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَزَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً فَبِنَا وَكَبِرُنَّا يَطَرُنَّا عَنَّاهُمْ وَدَعَلْنَا يَقُلُّ لَهُمْ قَاطِيَةٌ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاطِيَةً يُحَرَّ الكلمة عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ودعينا قلوا لهم قاسرة حذروا الكرم عن مواضعه ونسو حظ وعنهم ما بذكروا به ولا تزال تصلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واففع ولا تزال قَالَ وَعَلَىٰ قَارُونَ رِزْقُهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ آمَنَ وَرَحِمَ فَلَهُ جزاءٌ كَرِيمٌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ومن الذين قالوا إنا نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به ومن الذين قالوا إنا نصارا فَكَرَّمَ اللَّهُ أَحَدًا مِّمَّا ذُكِرَ دَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرَ فَأَغْرَنَ مَا بَيْنَهُ اللَّدا وَالْبَغضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سَبَحُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَهُ يَسْتَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيُصَلِّي وَيُسَلِّمُ وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَحْكُمُ بَيْنَ ربئهم الله بما كانوا يصنعون وصوفا ربئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تحفون من الكتاب ويعفو عن كثير يبين لكم كثيرا مما كنتم تخصون من الكتاب ويعفو عن كثير ورجاءكم من الله وكتاب مبين وَاذْكُرْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عِبَادَهُ الَّذِينَ مِنْهُمْ يُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُكَفِّرُونَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَيُدْخِلُونَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَدِهِ لَا هَامَهُ لِ سَبَارِ الضَّالِ لَهُ ذِكْرًا سَلَامٌ وَيُخْرِجُهُ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ يُخْرِجُهُ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَ لا ترى في مستقيم، وخرج من الظلمات إلى النور الجديد، ويهدي إلى طريق مستقيم. لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم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 كل مفيحان موليا وأمه وما في الأرض جميعا، ولله ملك السماء وال earth وما بينهما، ولله ملك السماء وال earth وما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت. كن بذنوبكن بلأنتم بذر من من خلق. أَلَفَ لِمَا يُعَذِّبُكُمْ بذنوبكن بلأنتم بذر من من خلق. يغفر لمن يتاء ويعذب من يتاء يغفر لمن يتاء السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير، وينال من السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير. كتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يُبَيِّنُ لَكُم عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُ مَا جَاءَنَا مِن بَصِيرٍ وَلَا مَزِيدٍ يُبَيِّنُ لَكُم عَلَى فَتْرَةٍ فقد جاءكم بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ الْقُومِ نَعْمَتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَنْبِيَاءٌ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ الْقُومِ الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين وجعلكم مروقا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كسب الله لكم يا وَقَوْمِ دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُغَدَّتَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنطلبوا خاترين قالوا يا موسى إن فيها قوما زبارين أن دخلها حتى يخرج منها، قالوا. خرج منها فإن يخرج منها فإنها داخل وإن الذين يخافون أن عمه الله عليهم ما عليهم الباب قال رجلان من الذين يخافون أن عمه الله عليهم ما قد قلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون قد قلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوسط no ما داموا فيها قالوا يا موتا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا ذا ربك قد وبين القوم الفاتقين فاطرق بيننا وبين القوم الفاتقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سمة قال فإن وَمَعَ عَلِيٍّ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَأْتِيهُونَ بِالْأَمْرِ يَأْتِيهُونَ بِالْأَمْرِ فَلَا تَسْعَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فَلَا تَسْعَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَأَدْلُوا عَلَيْهِ النَّبأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبُوا قُبَانَا وَأَدْلُوا عَلَيْهِمْ النَّبأَ عَلَى بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبُوا قُبَانَا إِذْ قَرَّبُوا قُبَانَا سَتُقْضَى بلا من أحدهما ولم تقبل من الآخر. إن قربا قربا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر. بلا من أحدهما ولم يتقبَل من الآخر قال لا أقُتُلَنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فتقبل من أحدهما ولم يتقبَل بل من الآخرين قال لا أقتدرنك قال إنما يدقب بالو من المستقيم لئبس إلى يدك لتقتلني ما أنا بذا سيط يدي إليك لأقتلك يا إلهي ذا فإليك يا ذاك لتقتلني ما أنا بذا يا جيرا ايلائي جالي اطلب اني اخاف الله رب العالمين أنون من أصحاب الله ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ولقد جاءتهم و سُرُرًا لَّهُمْ بَيْنَ يَدَيْهَا وَتَحْتَ أَرْجُلِهِمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِلْمُجْرِمِينَ نَزُلًا وَذِلَّةً ۚ إِنَّ مَذَاقَ الْعَذَابِ لَكَانَ في الأرض فتادا أن يقتلوا إنما يزال أو يصلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض أن يقتلوا I'm gonna lose لَمَّا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ تَخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا وَإِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ تَخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ يحصلون ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. قل <تصفيق> يا أهل الكتاب هل تنقمون من؟ كم فاسي قول من عند الله، أول هل أنبيوك بدليل من ذلك ما تبتعن من لعنه الله، ما لغنه الله وغضب عليه وجعل من والخنازير وعبد الطاغون ما اللعنة الله again دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وإذا داروكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا هم يزارعون بالقتل والعرضان وأكلوا السح لبئس ما كانوا يعملون لبئس ما كانوا يعملون. ماواكلهم الصح لولا ينهاهم ربان يرون على احبار عن قوله ابن ما اكلهم الصح لا بئس ما كانوا يفعلون ما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 أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بتوطتان ينفق كيف يشاء بل يداهما بتوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك ضياء وكفرا ولا يزيدن كثيرا منهم فوريان والكفرا وان قين ما بينهم العداوه والبغضه الى يوم القيامه وان قين بينهم العداوه والبغضه الى يوم لما أوقدو نار للحرب أطفأها الله. كلما أوقدو نار للحرب أطفأها الله. ويسعون في الأرض فسادا. ويسعون في الأرض فتادا والله, والله لا يحب المفتدين والله لا يحب المفتدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا والكتاب فَأَوَلَمْ لَكُمْ ثَوْمًا عَنْهُمْ سَيَأْتِيهِ وَرَأَوْا أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكُمْ ثَوْمًا عَنْهُمْ وَرَأَيْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَهَنَّمَ نَائِمِينَ لَقَدْ صَرَّفْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَهَنَّمَ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنزيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنزيل وما لا أكلوا، لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم، لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم، منهم أمم مقتضية. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وكثير منهم ساء رطون بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرطون بلغ ما تفعل فما بلغت رسالته.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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا إليكم من ربكم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تخيم التوراة والإنجيل وما منزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصار <تصفيق> إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصار <تصفيق> والصابعون والنصار <تصفيق> نَصَارَى مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحَةً وَصَابِئُرَةٌ نَصَارَى مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحَةً وعامل الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعامل الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني إسرائيل إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا لَقَدْ أَفْضَلْنَا مِنْ تَفْضِيلِ إسْرَائِيلَ أَوْزَلْنَاهُ وَإِنْ فُطُوهُمْ كذبوا كَذَبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ قُلْ مَنْ الله يقتلهم وحسبوا الا تكون نفس فعموا وصموا ثم ساب الله عليهم وَحَفِظُوا أَن لَّا تَكُونَ بِالنَّفْسِ ضِلَّةٌ فَعَمِلُوا صَالِحًا مُّؤْتَقِنًا وَتَزَكَّى اتَّبَ الله عَلَيْهِمْ فَمَا عَمُوا وَقُمْ مُغْتِينَ مِنْهُ وَتَّبَ عَلَيْهِمْ فَمَا عَمُوا وَقُمْ والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون لقد كفوا الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم لقد جفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال النبي يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم قد حرم الله عليه الجن نسوا ومأواه ما ان له غير شيء من الله فقد حرم الله عليه من أنصار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث لا طريق فرَّ الذين فارهُ إِلَّا اللَّهَ تَلَّفُ تَلاَثَةً وَمَن إِلَهٌ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ الذين كفروا منهم عذاب أليم وإن لم يندرو عن ما يقولون لا يمس الذين كفروا منهم عذاب أليم فَلَا يَنُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ رَسُولُهُ رَحِيمٌ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قريه الرسل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قريه الرسل قبله الرسل وأمّه صديقة كان يأكلان الطعام. قال الله سير قبله الرسل وأمّه صديقة كان يأكلان الطعام. كيف نبين لهم الآيات ثم ظر أن لا يُفكون؟ كيف نبين لهم الآيات ثم ظر أن اتَّخَذَ بَعْدُونَا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا قُلْ أَتَّخِذُونَ بَعْدُونَا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا والله هو السميع العليم والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهوام قد ضلوا قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا نهواء قوم قد ضلوا ولا تتبعوا تبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ولا تتبعوا ظلوا عن زواج الساميد لعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى لموعم لعنة الذين كفروا من رائ الى على لذ ذاودا عيسى بني مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا اعده لا يتناهون عن مكرم فعلوا كانوا لا يتناهون عنه فعلوا لبسم كانوا يفعلون ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قد لهم أنفسهم أنسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لذي ائس ما قد لهم أن تفهم أن سغط الله عليهم وفي العذاب هم قالدون وله كانوا مؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه اتخذوهم أولياء ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم يَخَذُونَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ مَا تَقُولُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ لَا تَنَازَعُوا أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أشركوا. وَلَكَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى وَلَكَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الذين قالوا إنا نطارا ذلك بأن منهم قسيسين وغبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين يَا رُوحَ اللَّهِ وَأَنَّهُمْ لَذَّكِرُونَ مَا إِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ كَرُّوا أعينهم تفيض من الدمع مما رفو من الحق وإذا تنهر ما أنهر إلا الوصول ترى وأعينهم تذير الدمع الحق يقولون ربنا آمنا فا اكتبنا ما الشاهدين يقولون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 قِيلاَ مَا فَعَلْتُمْ وَأَهْلُكُكُمْ ذَلِكَ رَبُّنَا لَقَوْمٍ صَالِحِينَ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا جَنَيْنَا كَذِيرِينَ تَحْكِي هَلْ أَمْهَالُ خَالِدِينَ فِيهَا اذا صادوا وارغبوا عن الجنات ندخلهم فتحها الانهار خالجين اكليلها يا ذا اليك جزاء المحسنين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وَمَا لَكَ تَعْتَزِلُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا الرَّصِيدَ يَا عَلَمَ اللَّهُ لَا تَعْتَزِلُوا إِنَّ اللَّهَ الكذبين إن الله لا يحب الاعتداء وكل مما رزقكم الله حلال طيب وكلوا مما رزقتم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي لا يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما عقدتم الأيمان لا يؤاخدكم الله باللغو في في أيمانكم ولكن آبكم بما أقر الأيمان فكفرته. إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير وقبة فدفارتهم صعام عشرة متاهينا أو فقنا بظايمون أهليكم أو كثرة أو تحرير رقبة فمن لم يجد فَمَنْ يَنْعِمْ عَلَيْهِ رَحْمَةً مُتَعَلَّمَتِ الْأَيَامِ ذَلِكَ كَفَأَوَاتُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ذَلِكَ كَفَأَوَاتُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وَحَسْبَ فَإِنَّ لَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَلِتَعْقِلُوا أَلَا تَأْتُونَ لَنَا تَشْكُرُونَ يَا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 فَجِئْتَنِي بِذِكْرٍ فَجِئْتَنِي بِهُوَ لَعَلَّكُمْ تَكْفَحُونَ <سيطان> فَجِئْتَنِي لَعَلَّكُمْ تُفْكِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميتر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم بِاللَّهِ الَّذِي هَوَى الْعَدَاوَةَ وَالْعَدَاوَةُ أَتِلْكَمْ بِالْمَيْلَةِ وَالْمُبَاتِلَةِ مَنْ الخمر عن ذِكْرِ اللَّهِ وَالْحَقِّ وَالْعَرْضِ فَهَلْ أَنْتُمْ من كَهُوْنٌ؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا وانطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا باذن توليت تغلم ان على رسولنا البلاء المبين ذَلِكَ لَيُزْهِهُ لَعَلَّهُ وَلَهُ وَرَسُولُنَا الَّذِي لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ نَحْنُ فِيهِ مَأْوَاهُمْ إِذَا مت ليس على الذين آمنوا وعبوا الصالحات بناهم إذا طعبوا إذا متقوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم وآمن تقوا وآمنوا, وآمنوا ثم اتقوا أحسن إذا أن تقووا آمنوا على الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسن والله الحب المحب. و الله يحب المحبين يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تماذبوا ايديكم ورماحكم وَلَا أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَرَبُّونَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ اللَّهُ الرِّئَاسَةَ لِمَن يَشَاءُ وَأَن يُذِيقَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ عَذَابَ الْحَرِيقِ وَمَا رِيما حُكُمٌ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخافُ بِالْغَيْبِ سَنَذْكُرُ ذِكْرَهُ وَالْحُكْمُ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَقوَهُ بِالْغَيْبِ أَمَّنْ يَتَّبِعُ سَبِيلَ الضَّالِّ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَمَّنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَيُرِيدُ الَّذِينَ أَنعَمُوا عَلَيْهِمْ أَن يُضِلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَكْفُرُوا بِهِ وَمَن يُضْلِلِ لا قتل من النعم ولا قل ربك مدان مدان مدان بَغَدَا وَجَدَا رَبُّهُ مَا قَدَرْنَا مِنَّا لَا أَمْنِيَةٌ إِلَّا يُنْزِلُهُ وَيَعْدِلُ إِنْ كُنَّا عَدْلًا ذَرَهُ أَوْ كَفَّتْ طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره هل ينبال والكعبة أو كفارك الله مساكين لا قيالا لي أن قرر أمره أطاعه عن ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه أطاعه عن ما سلف ومن عاد فلا الله عزيز والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ولفر سيارة. أرحل لكم طيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسينار وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً وَخُلِقَ مَن عَلَيْكُمْ يُقَدِّرُ بَدِيعُ الْأُمُورِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي كُلُّ نَفْسٍ حَاسِبَةٌ الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس شهر والحرام والهدي والقران إذ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عبدي. ذَٰلِكَ الَّذِي إِنْ تَأْمُرْهُ يَأْتِكُمْ مُطِيعًا وَإِنْ تَنْهَهُ كثرة الخبيث قل ما يستر الخبيث والطيب ولو أعزبك كثرة الخبيث باتق الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون محرور. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَنُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبِذَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ فَإِن تَسْأَلُ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا يَوْمَ تُبَدَّلُ كُنْتُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ قُمْ عَظُمَهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَالرَّبُّ رَبٌّ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ قَالُوا لِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ قَدْ تَعْلَهَا قَرْمٌ مِنْ قَبْدِكُمْ تُلْئَ أُفْضَهُ بِهَا تَافِرِينَ مَاذَا عَلِمَهُ مِنْ دَهِيرًا تُنْ وَلَا سَائِبًا تيم ولا حاب ما بعدها إن أنتم ضربتم في الأرض في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت إن أنتم برغتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحمسونهما صلاة فوق ثمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا تحبثوا الرومان قسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا كَانَ ذَاقُوا وَلَا مَكْتُمُ سَهَادَتَهُمْ لَهُ إِنَّا لَا إِذَا الَّذِينَ الْآثِمِينَ كماهما فان عثر على اى لهما استحقا اثما فخراني يقول ما كانهما باخراني يقول ما كانهما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 Yeah, is. أيمانهم أو يراثوا أن ترذ أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا, واتقوا الله واسمعوا والله والله لا يهزي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الله نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس إن قال الله بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتعلم والثورات والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل وإذ تخلق من الصين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وإن تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفق تبرئ الأكماه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وتبرئ الأسماء والأبراق بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفت تبني إس إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بجنات فقال الذين كفوا منهم إن هذا إلا سحوم مبيد إذ جاده بالبينات فقال الذين كفوا آمَنُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَهْدِ أطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. قلوبنا قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها في نفسك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن عبد الله ربي وربكم و كنت عليهم شهيدا ما جمّت فيهم وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا لَمَّا دُمْتُ فِيهِ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ نِكُونَتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ غَنَمَ على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ فَلَمَّا تَوَضَّعْتَنِي كُنْتَ أَنتَ وَقِيبَ عَلَيْهِنَّ وَأَنتَ أَلَى كُلِّ جَنْسٍ سَيِّدٌ إِنْ تُعْذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ يِبَادُكَ وَإِنْ تَغْضِضْهُمْ للهم فإنت العزيز الحكيم إنت الذي لهم الباقين لهم غباؤك وإنته في لهم باينك أنت العزيز الحكيم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 لهم جنات تدري من تحتها الأنهار خاربين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنك رضي الله الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيه شيء قدير